أفَتُمَاؤَنَهُ عَلَى مَا يَرَى، وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةً أُخْرَى عند سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى، عندها جَنَّةُ الْمَأْوَى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى وَمَنَاتَ الثَالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَنْكُمُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من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 أذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يتبعون يَتَّبِعُونَ إِلَّا الله وَإِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَكِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبِّ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 إِنَّ رَبَكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأْكُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّاتِكُمْ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا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 وَأَنَّهُ هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسا من نطفة إذا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاذَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى